فلم يجدوا لهم م يدون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إ ن ك اعتذرهم إن يضلوا عبادك ولا يلدوا إ ل ا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولما دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارا